فَلَمَّا دَاوَثَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا فَلَمَّا دَاوَثَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ تَكَرِّنَا هَذَا أَصْبَأ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا وَمَا يُنْسِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن يَذْكُرَه ۚ وَمَا أَنْسَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن يَقُولَ هَٰذَا سَمَاحَةٌ أَمْ أَدْخِرَة ۚ فِي الْبَحْرِ عجبا قال ذلك ما كنا ند قال ذلك ما كنا ند صدت على اثارهما قصصا صدت آثاره قصصا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 لَهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ التَّاوِيبِ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا اذِ هُكَ عَلَى أَمْ تُعَلِّمُنِ مِمَّا لَمْ تُرَشْدَا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صبرا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي أمرا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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أشبثلت منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في التفينة خرقها قال أخرقتها حتى إذا ركبا في التفينة خرقها قال أخرقتها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت تَشَيَّأَ إِنْ رَأَى قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ أَمَمْ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَمَا قَلَقَ قتل له قال اقتلت نفسا ثم قل قتلا اذا لك يا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس الا قد جئ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس إلا قد جدت شيئا نفرا